قال بعد ذلك والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل والصحيح والباطل ثم أخذ يفصل بعد ذلك أو يعرف كلا على حدة فقوله هنا والأحكام سبعة الأحكام جمع جمع حكم الأحكام جمع حكم والحكم في اللغة هو المنع والحكم في اللغة هو المنع ويسمى الحكم أيضا القضاء وسمي القضاء حكما نعم والحكم قضاء لماذا؟ لأنه يمنع أحد المتخاصمين نعم من ظلم صاحبه لأنه يمنع أحد المتخاصمين من ظل صاحبه والحكم الذي في اللجان بالنسبة للذابة ثم بذلك لأنها تمنعها نعم تمنع الدابه من الحرق ومنه في اللغة ما يدل على أن الحكم هو المنع قول جريد أبني حنيفة أحكموا سفهاكم إني اخاف عليكم أن أغضب احكموا سفهاكم إني أخاف عليكم أن أغضب ومنه أيضا قول القائل فنحكم بالقوافي من فنحكم بالقوافي من هجانا والمعنى هنا نمنع بالقوافي أو, او نقضي نقضي بالقوافي نعم نمنع او نقضي فالحكم هنا المراد به المنع من حيث اللغة من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فهو يختلف عن تعريفه في اللغة وعندنا وهذه قاعدة لا بد من معرفتها فيما يتعلق بالألفاظ عندنا الألفاظ إما أن تكون ألفاظ لغوية وهذه المعروفة من لغة العرب مثل الحكم في اللغة هو هو المنع مثل الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء هذا اللفظ قد يبقى على حقيقته وهي الحقيقة اللغوية لكن قد يأتي الشرع ويخرج هذه الحقيقه من كونها حقيقه لغويه الى كونها حقيقه الى كونها حقيقه شرعيه كما اخرجنا لفظ الصلاه بمعنى الدعاء نعم عند الاطلاق الى الى كونها افعالا واقوالا مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم فالصلاه الشرع اذا اطلقت فالمراد بها الصلاه هذه بهذا التعريف وإن كان يأتي في بعض الأحاديث الصلاة بمعنى الدعاء كما حمل حديث الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بأن المراد به الدعاء بأن المراد به الدعاء لهم لكن عند الاطلاق في الشرع المراد بالصلاة المراد بالصلاة ما ذكرناه هذه حال وقد ينقل أيضا وقد ينقل من التعريف اللغوي أو التعريف الاصطلاحي الشرعي إلى إلى الحقيقة العرفية إلى الحقيقة العرفية فاحيانا يؤتى بالفاظ عرفية تعرف عليها الناس يكون لها معنى في الشرع ومعنى نعم في العرف ومعنى في اللغة لكن نعتبر هذا اللفظ من حيث الدلالة على ما قام به العرف إذا كان العرف نعم إذا كان العرف قائما على معنى معين وهذا له أثر كبير فيما يتعلق بالوصايا، فيما يتعلق بالوصايا، قد يوصي بعض الناس بأشياء يكون لها معاني في العرف، يكون لها معاني في العرف تختلف عن معاني الاصطلاح او عن معاني اللغة، ويعرف هذا الاختلاف، نعم، بالتعارف، بالتعارف، ويعرف هذا الاختلاف بالتعارف، ولذلك كان مراعاة الألفاظ له أثر فيما يتعلق بالفقه الإسلامي. ولذلك يقولون لو جاء لو أوصى شخص قبل وفاته وقال احرقوا مالي احرقوا مالي وتوفي ونحن نعلم نعم حكم الشارع فيما يتعلق بتنفيذ الوصية كيف ننفذ وصية هذا الموصي الذي قال احرقوا مالي كيف ننفذ نحرق المال ونستفيد نعم نبحث عن مخارج نبحث عن مخارج لهذا اللقم اللغة عند الإطلاق معروف الاحراق واضح الاحراق بالنا لكن لابد بد أن نعرف أن هذا الشخص أوصى بالإحراق ربما لقرينة عرفية أو لمعنى عرفي عنده لكن ما كل إنسان يعرف المعنى العرفي لأن كل بلد لهم ألفاظ عرفية نعم يتدارجون عليها مثلا هنا في مكة فيما يتعلق بقضايا الاوقاف هناك أشياء تسمى أو شيء يسمى الحكر، يسمى الحكر. هذا الحكر عند الفقهاء وعند بعض المناطق يسمى صبرة، يسمى صبرة، وبعضهم يسمونه تسبيل. فهذه الفاظ مختلفة. فلو جاء شخص وأتى بلفظ الحكر في مكان لا يعرف إلا بلفظ الصبرة، يختلف حينئذ فيقع إشكال فيما في مسائل الوصايا ومسائل الوقت. فهذا الذي قال احرقوا مالي. لا بد ان نبحث عن مخرج ونقول ننفذ وصيه هذا الرجل بايش أن نشتري بماله طيبا أو بخورا ويحرق هذا البخور في المساجد ويحرق هذا البخور في المساجد فيكون حمله على هذا اولى من احراق نفس أو عين المال أو عين المال حتى لو كان هناك قرينه ايضا يدل على أنه اراد بالاحراق الاحراق الحقيقي كذا لو قال اوصى بان يدفن ماله أوصى بأن يدفن ماله هل هناك أحد يوصي بأن يدفن المال لماذا لم يدفن المال في حياته؟ وهل نأخذ هذه الوصية على ظاهرها فنأخذ هذا المال ونحفر حفرة في الارض وندفن هذا فيه إضاعة هذا فيه إضاعة المال والوصية من باب إيش من باب القرب من باب القرب وهل يتقرب إلى الله في المعاصي؟ لا فنحمل وصيته هنا على إيش قال بعض الفقهاء يشترى بماله أكفان للموتى فيكفن به الموتى والموتى يدفنون والموتى يدفنون في الأرض والموتى يدفنون يدفنون في الأرض الشاهد من هذا على كل حال أن الألفاظ يعني لها إما أن يكون للفظ حقيقة لغوية أو حقيقة اصطلاحيه أو حقيقة عربية فهنا الحكم بمعنى المنع أما من حيث الاصطلاح فالاصطلاح نقل الحكم من تعريفه اللغوي إلى تعريف آخر فيقولون الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لامر أو نفيه عنه إثبات أمر لامر أو نفيه عنه أو نفيه عنه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول حكم عقلي وهذا الحكم ما يعرف عن طريق العقل بالضرورة كأن تعرف أن الواحد نصف, نصف الاثنين كان تعرف أن الواحد نصف الاثنين وكأن تعرف أن الجزء بعض من الكل نعم وأن الكل ينقسم إلى أجزاء هذه من مسائل المناطق هذه من مسائل المنطقيين وإما أن يكون الحكم عاديًا يعرف بالعادة كما يعرف بالعاده نعم ان المطر ياتي بعد ايش بعد الغيم والبر هذه من الامور العاديه هذه من الامور العاديه ان المطر ياتي بعد الغيم والبر فهل تمطر السماء صحوا هل تمطر السماء صحوا لا تمطر السماء صحوا فهذه من الامور العاديه او يكون حكم شرعي وهو مراء وهو المراد هنا او يكون حكما شرعيا وهو المراد هنا والحكم الشرعي عرفوه بقولهم خطاب الشارع المتعلق بعمل المكلف من حيث انه مكلف به خطاب الشارع خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف أو بعمل المكلف من حيث انه مكلف به وبعضهم يقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب او تخيير أو وضع من طلب او تخيير أو وضع نحلل هذا التعريف نعم كلمة كلمة قوله خطاب المراد بالخطاب هنا الكلام المراد بالخطاب الكلام بعض المؤلفين أو بعض أهل العلم يقولون خطاب الله المتعلق وبعضهم يقول خطاب الشارع المتعلق يفعل المكلفين والاولى أن يقال خطاب خطاب الشارع لان قوله خطاب الله إذا قلنا خطاب الله يخرج به خطاب خطاب الرسول وخطاب الرسول من الشر لكن قد ياتي قائل ويقول لا نخرجه لان خطاب الرسول هو من خطاب الشارع لانه يقول ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى لكن نقول ليس المراد هذا لماذا؟ لأن الذين وضعوا أصول الفقه أكثرهم من الأشاعرة الذين قعدوا أصول الفقه أكثرهم من الأشاعرة والأشاعرة قصدوا بقول هنا خطاب الله قصدوا معنا لا ينتبه إليه كثير من الناس أو كثير من من يقرأ في الأصول يقصدون به أن خطاب الله هو المعنى النفسي وليس هو الكلام اللفظي كما مضى معنا في شرح الحائية فيما يتعلق بمساله الكلام فقلنا إن الأشاعر يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات فإذا عبر عنه بكذا فهو كذا وإذا عبر عنه بكذا فهو كذا فهو المعنى النفسي فيقولون ان جبريل فهم هذا الكلام نعم أن الله لم يتلفظ بهذا القرآن ولم يتلفظ بهذا الشرح ولكن فهمه جبريل والذي عبر به هو هو جبريل هذا معنى كلام الأشاعر فيما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى فهم ارادوا هنا خطاب الله بقول خطاب الله لأجل أن يفهم أنه المعنى فإذا كان خطاب الله هو المعنى النفسي فيستوي فيه أن يكون خطاب الله أو خطاب الرسول أن يكون خطاب الله أو خطاب الرسول إذا كان بالمعنى النفسي ولكن نقول اولى أن يعبر بايش أن يقال خطاب الشارع لأن الشارع يشمل يشمل خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب وخطاب رسوله وخطاب رسوله فقالوا خطاب الله خطاب الله المتعلق فخطاب الله يخرج خطاب غير الله سبحانه وتعالى وغير وخطاب غير الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثل خطاب البشر مثل خطاب البشر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف او بعمل المكلف يخرج ما لم يكن في عمل المكلف مثل إيش؟ مثل الإخبار عن أشياء تخص المكلف لكن ليست من الأعمال مثل قوله تعالى نعم والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون هنا خطاب متعلق بالمكلف لكن بعمله ليس بعمله وإنما هو من باب من باب الاخبار خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين او بفعل المكلف والفعل هنا او بعمل مكلف يشمل الفعل والقول بعمل المكلف يشمل الفعل والقول فعل المكلف وقول المكلف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به من حيث انه مكلف به وهذا قيد يخرج به الخطاب الذي لا يتعلق بتكليفه كما كما مضى معنا وهو ما كان من باب الإخبار فيما يتعلق بالمكلفين ولقد مكنناكم في الأرض ودعنا لكم فيها معايشة قليلا ما تذكرون الآية ثم صورناكم كل هذا خطاب متعلق بالمكلفين لكنه لا من حيث أنه مكلف به لا من حيث أنه مكلف به خطاب الله متعلق بافعال المكلفين من طلب أو تخيير او وضع قوله من طلب هنا يخرج يخرج به حتى نعرف ماذا يخرج به نقول ان الطلب ينقسم الى قسمين اما طلب فعل أو طلب ترك الطلب اما طلب فعل أو طلب ترك فانا حينما اقول لك لا تفعل كذا هذا طلب اليس كذلك انا أطلب منك الا تفعل كذا لكن هذا الطلب طلب ترك وإذا قلت لك افعل كذا فهذا طلب فهذا طلب فعل فيخرج بقوله من طلب إن كان طلب ترك فيخرج به الواجب والمندوب لأنه طلب ايش؟ لأنه طلب فعل ويكون مراده بطلب التركنا المحرم والمكرور وإذا كان طلب فعل يخرج به المحرم والمكروه ويكون المراد الأمر الامر والواجب عفوا يراد به الواجب والمندوب يراد به الواجب والمندوب إذا قوله من طلب هنا جمع عندنا الاحكام الاربعه جمع عندنا الاحكام الاربعه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ثم قال أو تخير او وضع او تخير او وضع فقوله او تخيير هذا يشمل يشمل المباح الدوب ليس مخير يشمل المباح لانه مخير بين الترك والفعل مخير بين الترك والفعل والمباح هو الامور التي لم يرد فيها في الشرق لا تحريم ولا ايجاب أو لا طلب كف ولا طلب ولا طلب فعل لكن هل المباح من الاحكام الخمسه هل اتى به لانه من الاحكام الخمسه أم لأنه اتى به من باب التقسيم قلنا انه من الأحكام الخمسة فنحن نقول إن انه من الأحكام الشرعية فنحن نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وهل المباح من خطاب الله هل المباح من خطاب الله هل جاء شيء يدل على أن هذا مباح أو غير مباح نعم نعم بعضهم يقول إنه ليس من الأحكام وإنما يؤتى به هنا تبعا للقسمة تبعا للقسمة وآخرون يقولون إنه تابع للأحكام لماذا؟ لأنه هناك أدلة جاءت مبينة نعم وواضعة ضوابط للمباح مثل قولنا الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو هذا خطاب ليس كذلك وما سكت عنه فهو عفو قالوا ندخل هذا أيضا في الخطاب كذلك أيضا لأن المباح يؤتى به أحيانا بالأمر إذا كان بعد الحظر قد يؤتى أمر بعد الحظر. مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا هنا أمر وخطاب ليس كذلك خطاب الشارع بإيش يأمر فيه بالإصدهاد هل الأمر هنا الوجوب الأمر للإباح وهو إرجاع للإباحة الأولى قبل الحظر، لأن الصيد كان مباح الصيد بالأصل مباح ثم حضر من المحرم فإذا انتهى من الإحرام عاد إلى, إلى الإباحة ومع ذلك جاء خطاب الشارع بالأمر جاء خطاب الشارع بالأمر فإذا هؤلاء يقولون إن المباح يكون أيضا من الأحكام يكون من الأحكام التكليفية لكن هذا فيه نظر جعله من الاحكام التكليفيه فينا لان كلمه الحكم التكليفي يعني داخل تحت امور التكليف وامور التكليف يترتب عليها التوابع العقاب وام المباح فلا يترتب عليه لا توابع العقاب فاتيانهم من باب الاتيان به هنا من باب من باب القسمه الاتيان به من باب التكليف قول من طلب او تخير او وضع او وقف او كما في بعض التعريف بالاقتيار او التخير او الوضع والوضع يعرفونه بأنه خطاب الشارع في جعل الشيء سببا أو في جعل الشيء يتعلق به سبب أو صحة أو فساد أو مانع أو ما شابه ذلك أو ما شابه ذلك. مسيط شغل إشارة إليه. ومن هذا التعريف قسم أهل العلم الأحكام إلى قسمين. قالوا أحكام تكليفية وأحكام أحكام وضعية، أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة هذه. وأ وأما الأحكام الوضعية فهي التي اشار إليها في قوله: نعم الصحيح والباطل الصحيح والباطل. وسيأتي إضافة أشياء أخرى على الصحيح والباطل وهو المانع والسبب نعم. و هذا سأتي شاء الله ذكره. قوله قوله هنا والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحبوب والمكرور إلى آخر هنا جمع بين الأحكام التكلفية والوضعية ولو قال الأحكام التكليفيه سبعه او قال الأحكام التكليفيه كذا علمنا أنه خص أحد القسمين لكن هنا لما قال الأحكام فهو يشمل الأحكام التكلفية والأحكام والأحكام الوضعية فالأحكام التكلفية تنقسم تنقسم خمسه اقسام اما ان يكون الحكم وادبا او يكون محرما او يكون مندوبا او يكون مكروها او يكون مباحا او يكون مباحا